جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صمت يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوت يشيع الراب في قلب الدجى الغادر ويا درع يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر وقفتم في سبيل الله يوم الزحف إخوانا أضبتم أي بركان تفجر من دنيانا ودبت يقضة الإسلام تصميما وإيمانا ودبت يقضت الإسلام تصميم وإيمانا يا جنود الحق يا من تحملون النور منهاجا رفعتم مش على الإصلاح في الأوطان وهاجا واقبلتم إلى الميدان روم الظلم افواجا وأقابلتم إلى الميدان روم الظلم أفواج جنود الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صمت يشيع الراب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر الحق يا يداعب فجرنا الزاهر ويا صمتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطائر تائب من جنود الله فالاصنام ترتعد وصيحات الهدى في كل ناحية لها مدد يكاد الصخر لو مسته بالعزمات يتقد يكاد الصخر لو مسته بالعزمات يتقد ظمئان للكفاح المر في وتقنى للجهاد الحر يشفي غلة الثار يصون الحق لا يرضاه مخذولا ولا يرضى حمل الإسلام مذلولا جنود الحق يا من كنتم في الليل أقمارا خرجتم من ظلام المحنه النكراء اطهارا أقيم الدرب لا تبق لهذا الليل اثارا اعيدوا فجرنا حتى نراه يشع انوارا فنسمو مثلما كنا هداه الناس ابرا